بسم الله الرحمن الرحيم سلام لمن فاض المقامات تأليف جديد طرح فريد وعمل مجيد مقامات ما ذكي قبلها كتب طاعبي ان في شذا وفي ذكر الهم مقامات القرآن كم هائل من المعرفة حرام أن يقتل الكبار برخاص اليوروة الهام تدفقة من العلم اكتشف الزر أجرى عليها تجربة عشرة آلاف جداول رقاقة من الهدى فأحببناك فأذبناك فأحب هدائك ألمانك من الشعر لما نين من, من الهدى لا أكثر أن القصر ومعنا سورة العصر ولقد قلت لصاحبنا لجرى ان تستثمرت ذا ورى هذه السنه احدث كرى الخاطر كذر مذر بشذور لا تدري ولا تذر ولا اقول بعدت علينا الشقه ولكن كما قال ابو الطي او لم كان في قلب المحب صبابه مقامات في مآخذ المادية شقية ولا أحد أخذ كثير من مآخذ مقامات من وقامت بهذه الطريقه التي تتمتع بها على اجل المساعده التي تتمتع بها من اجل المساعده التي تتمتع بها أخونا خادفين كونوا ما دفين فتذكروا فإذا أكت كم لمتين واجعلوا خطأ في ذمتي فقد شابت لمتين فإن عثر جواز بيان، وتلع فمل شاك كم العين من الزمان كما أكدت حسان وما ضحفت سكبان وما دخلت على النعمان وما ركفتين عدل فار وما عقار قفيا للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مقامات القرن مقامات لقبيرة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرن الجزء الثاني إنني أول جاد بنا جلاله على الاعمال الجميع والمحميم من الغابر لم تبلغ العشر من مقدار ما فيه ولا العشر ولا عشر من العشر حتى المقام الالهي قاربه الىه تامل تامل في نبات الارض وال إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين الشاخ بأحداق هي الذهب السبيل على قصب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك, ليس له شريك الله رحيم الحين الله بيده الأمر والتصريف الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف لا نعبد إلا إياه ولا نرجو سواه عظيم السلطان والجاه، أفلح من دعاه وسعد من رجاه وفاز من تولاه. علام العيوب غفار الذنوب ستار العيوب وكاشف الكروب حسنت صفاته بهرت آياته جلت أسماؤه عمت آلاؤه امتنأت بحمده أرضه وسماؤه ما أحسن قيله ما أجمل تقصيلة وما أسرع تسهيلة إليك وإلا لا تشد الركات ومنك وإلا فالمؤمن خال يسقي ويطعم يقضي ويحكم يهين ويكرم يروي ويشبع يصل ويقطع يخفض ويرفع وليه مأجوب والسعي إليه مبرور، والعمل له مشكور وحزبه منصور وعدوه مدحور من انتصر به ما ذري ومن اهتدى بهداه ما ضري ومن طلب عناه ما قلب له الكبرياء والجبروت عز وجل تقدس جلاله كرمت افعاله اصابت اقواله نصر اولياءه وخذل أعداء وتفدعت شم الجبال لبأسه واطلعوا خوفا شفطا من عيدانه اطلع فسكر علم فغفر حلم بعد أن قدر ذاد من شكر غفر الزلل شف العلم ستر الخلل. لو أن الأقلام هي الشجر والمداد هو المطر والكتبتهم البشر ثم أثنى عليه بالمدح من شكر لما بلغوا ذره مما يستحقه جل في علاه وقهر الله لو ان السماء صاحفة والهزنى ينطيرها على إبانه والدوحى اقلام وقد كتاب الورى مدح المهيمن في جلالات شأنه لم يبلغ ما يفتاحه وقصاره وزن الهباءات تضع في ميزانه فعمر جنانك بحبه وأصلح زمانك بقربه واشغل لسانك بحمده واحفظ وقتك بتسبيحه في حبك عذب بلال بن رباح وفي سبيلك هانت الجراح لدى أبي عبيدة بن الجراح ومن أجلك عرض مصعب صدره للدماء أحبك حنظلة فترك عرسه وأهدى رأسه وقدم نفسه وأحبك سعد بن معاذ فاستعذب فيك البلاء وجرت منه الدماء واهتز له العرش من فوق السماء من أجلك سهرت عيون المتحجدين وتعبت أقدام العابدين وحلقت رؤوس الحجاج والمعتمرين وجاعت بطول الصائمين وطارت نفوس المجاهدين أقلام العلماء تكتب فيه الثناء والرماح في ساحة الجهاد والسيوف الحداد ترفع اسمه على رؤوس الأشهار جل عن الأكثاء والأنداد للمساجد دوي بذكره للطيور تغييد بشكره وللملائكة نزول بأمره سفرت بالبقاء وكتبت على غيرك الفناء انت عالم الغيب البريء من كل عيب تكتب المقدور وتعلم ما في الصدور وتبعثر ما في القبور وانت الحاكم يوم النشور ملكك عظيم جنابك كريم نهجك قويم اخدك اليم وانت الرحيم الحليم الكريم من الذي سالك فما اعطيته ومن الذي دعاك فما لبيته ومن الذي استنصرك فما نصرته ومن الذي حاربك فما حزمته تصمد اليك الكائنات وتعنو اليك المخلوقات تجيب الدعوات بشتى اللغات وبمختلف اللهجات تفرج الكربات وتعلم النيات وتظهر الخفيات وتحيي الاموات دعاك الخليل وقد وضع في المنجن وأوشك على الحريق ولم يجد لي سواك الطريق فلما قال حسبنا الله ونعم الوكيل صارت النار عليه بردا وسلاما في ظل البيئ ودعاك المختار في الغار لما أحاط به الكفار فحميته إلى الأشرار فاز بلاد لأنه ردد أحد احد ودخل الجنة لأنه أحب قل والله الله أحد ومدح سبحانه نفسه فقال الله الصمد ورد على المشركين فقال لم يلد ولم يولد لو أن الثناء لرب الأرض والسماء كتب بدماء الأولياء على خدود الأحياء لقرأت في تلك الخدود صحائف من مدح المعبود بلا حدود فلا تمن عليه بدمعة في محراب فقد مزق من أجله عمر بن الخطاب ما لك إلى عبادتك الزهيدة تشير وقد نشر الأولياء في حبه بالمناشير فسبحان من تحدى بالذباب المشركين وضرب العنكبوت مثلا للضالين وذكر خلقه للبعوض إزراءاً للكافرين خلق الأبرار والفجار والليل والنهار والجنة والنار وكل شيء عنده بمقدار اللهم يا ذا العرش المجيد أنت المبدئ والمعيد أنت الفعال لما تريد ذا البطش الشديد لا كفء لك ولا نذيك كورت الليل على النهار وجعلت النور في الأبصار وأجريت الماء في الأشجار أنت الملك الجبار والقوي القهار، والعزيز الغفار عن كل عيب تنزهت وعن كل نقص تقدمت عليك الاعتماد، وإليك يلجأ العباد في النوازل الشدا حبوت الكائنات رحمة وفضل ووسعت المخلوقات حكمة وعدلا تفرت بالملك فقهرت وتوحدت بالربوبية فقدرت حارت في حكمتك العقول وصارت في بديع صنعك في ذهول باب عطائك مكتوف وهباتك لكل كائن تغدو وتروح لك السؤدد فمن ساد بمجدك يسود وعندك الخزائن فمن جاد فمن عطائك يجود تغلق الأبواب عن الطالبين إلا بابك ويسدد كل حجاب عن الراغبين إلا حجابك لا نعبد إلا إيامك ولا نحتدي إلا بهدىك أقمت الحج فليس لمعترض كلام وأوضحت المحج فليس لضال من إنهم نوعت العقوبة لمن عصاك وغايرت بين النكال لمن عاداك جعلت أسباب حياته موتا علت انفاقه إسكاك أحييت بالماء وبه قتل. وأنعشت الأرواح بالهواء وبه أمل أشهد أنك متوحد بالربوبيه متفرد بالألوهية أنت الملك الحق المبين وكنف المستضعفين وأمن المساكين وقاسب الجبارين ولما جعلت التوحيد شعاري مدحت ربي باشعاري فقلت في الثناء على الباري لما دعوت الشعر جاء ملبيا يسيك أوت من حسنه فعفت عن مدح الآنام ترط عن ما العبد في طوي من صوته وصاق قطرناه على أدخاله تكتب, تكتب وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا المقابة الثيمين علامة العلماء والبحر الذي لا ينتهي ولكل نج ساحل افهم فإن الناس فيك ثلاثة مستعظم أو حاسبا أو قال الراوي نراك متيب بابن تيميه تذكره باليومية ولك إليه ميل وحمية ليس عروس إلا بمهر وحديثنا عن ابن تيمية غدوه شهر ورواحه شهر وحسبك أنه عالم الدهر ألفا واسفية فذبت في حبها وجمع التدمريه تدمر كل شيء بامر نفسها اه يا احمد ابن تيميه يا من اهتدى بسمية فنصر السنه وهزم الجهميه بذل للطالبين بحره وعرض للسيوف نحره ابن تيميه بطل هز الدول وأتبع القول العمل ابن تيميه للشريعه ابن نجار هجر الدرهم والدينار وهو لأعداء الملة سيف بكار كلامه شهر وردوده لهب وألفاظه ذهب تعطل به سوق الباطل وكسر وخافه كل من عصى وحسد موحد متعبد رائد مجاهد كم أزال من بدع سارت في الآفاق أخباره وطارت في البقاع أشعاره هو مدرسة الاعتدال وجامعة الاستقلال ورمز النضال أخذ بالعزائم وتورع في الرخص وتجرع من أجل الإسلام الغصص هذا الإمام كأنه بكل فضل مخصوص أعاد الأمة إلى الخصوص وأراحنا من ضلال صاحب الخصوص مرة يهين التراب على القدرية وأخرى يلقي الموت على النصيرية وسجن الاعتذان في زنزانة الإهمان خرج على التتار بالنار وحضر ذاك العراك فأذاقه لا كل الرجل منصور وخصمه مقهور ترك المطاعم الشهية والمراكب الوطية له مع القرآن سمع ومع الذكر سهر وله جلسة في السحر زهد فكأن الذهب تراب والجواهر أخشاب والدنيا خراب شجاعة فكأن الموت عطية والهلاك مطية والمنية هدية عزوا فكأن البحر زهر والمحيط فجر، والغيث الهم فواهد فهو أرق من النسيم، رحيم بالمسكين واليتيم أخلاقه طاهرة وهمته ظاهرة فتنقد حباه الله بالحسية فيها كأن عليه من نجابته سور ولما يغأي مجد السعارة فيها به تردار ذا الواسع الجيب والجزار ليس العلم عند ابن سيمية جبسة مدورة ولا عمامه مكورة ولا هيئة مصوره بل العلم سقن عميق ودليل بتحقيق وفهم دقيق وليست في المنازلة عند ابن تيمية مراتب ومناصب بل تضحية وجهاد ونفع للعباد وإصلاح للبلاد علامة الصدق في العالم العزوف عن الدنايا وعدم الخوف من المنايا وجمع السجايا وخشية العيام وزهد في الفطر ورفق بالألام وكذلك كان ذكيا سفينه علم لعباب الجهل ماخره فاتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره ليس بخليل علم فهو يظرف من معين ولم يتزوج فهو خاطب الحور العين يشفي علمه الجهل ويعم صيله الجبل والسهل يفسر الآية في أشهر فينفجر منه أنهر له صولات وجولات وتبات وإخبات واجه المغول في شقحه فذكرنا قصرة علي ومرحب عجب بعضهم من شجاعته في تلك المشاهد وقال عنه في الليل أحسن عابد وفي النهار أشجع مجاهد في الليل رهبان في الليل رهبان في الليل رهبان وعند لقاء إذا تكلم قال القرآن بين عيني والسنة كلها لديه والحكمة تتنزل عليه له كلام خالد ولفظ شارق يقول كل أرض لا تشرق عليها شمس الرسالة فهي أرض ملعوبة وكل نفس لا تنتصر على الحوى فهي نفس مسجونه ويقول المعاصي تمنع القلب من الجوالان في فضاء التوحيد وتحبس النفس عن محبة الرحيم ودود ابن تيمية نفس تعاف الذل لغير الله حتى كأنه الكفر ويدم بيضاء بالعطاء ومن وسخ الدنيا صهر رجل للبلة مليون وعمره للشرع مرهون يقول. ليس أحد يدور معه الحق حيث دار غير النبي المختار وهو القائل كل يوم وأنا أجدد إسلامي وأكثر لنفس الكهامي وهو صاحب أحوال عجيبة وأراء مصيبة حلم عم الحسد وأكرم من قفد خاطب السلطان بأثبة جناني وطالبه بحمل الناس على السنة النبوية والأخلاق المحمديه وشفع لأهل الحاجات وأرباب الضرورات وكان يعظم السنة أجل تعظيم ويسعى في صيانتها عن كل معتد أثيم وقد طرقت العالم رسائله وأذنت في الدنيا مسائله وشرقت كتبه وغربه وفيها من حسن السبت ومتانة الحبت ما يدهش العقول جمعها بين المعقول والمنكول. وقد نشر الله علومه وقهر خصومه وسدد بالصدق لسانه مع تمام ديانه وعظيم مكانه وقرع بوعظه اسمع الظلمة حتى أهدروا دمه وعرض نفسه للاخطار وخاض الأحوال الكبر وحسبه الواحد القهار وكأن هذا الإمام للدنيا عين لسانه وهدية إحسانها بنت بمثله الأعصار وطنت بذكره الأقطار نحو سيب ويل من شفتيه ينسان ولغة الخليل في فمه تزاد كأن المزني قطرة من مزنه والكسائي درهم في ردنه لو رآه الدمعين لقال هذا إنسان العين ولو أبصره أحمد لقال هذا المجتهد المفرد عرف من الحديث المتن والسند بل غاص في المعاني وقطف من اغصانها الدواني قد انجبر به كسر الدين ورفع به علم الموحدين وكسرت به قناه الأكاثرة وكان يمرغ جبهته ساجدا ويدعو الله جاهدا كان يكثر من الابتهال والسؤال وكان يطيل الصلاة مخبتا أواب والرجل محفوظ بعين الرعاية غني عن الإعلان والدعاية ترجم له حتى الخصوم والرجل ليس بالمعصوم لكن الله فتح عليه فتوح العارفين فكان آية للسائلين وقد كشف أخطاء صاحب الكشاف. وبين مخالفته للاسلام وزيف كتاب الفتوحات وأبرز ما فيه من أمور قبيحات وأظهر لدينه حمية كتاب الحموية وشرح مذهب الوسطية في الرسالة الواسطيه وانتقد الغزالي وذكر أخطاء بالمعاني وله رسائل طويلة في التوسل والوسيله فكالب عليه أهل البدع وسجن ما رجعه وكان إلهه معه فما وقع وقد خوفوه السلطان وأخرجوه من الأوطان فما لانت له عليكة وما ذابت له سبيكة وعرضوه للموت فرفع على الباطل الصوت وحاولوا أن يرشوه وبالمال أن ينعشوه فابى واستعصم قال ابن تيميه الذي عزت به هذه الشريعه اخر الازمان وكان يطلب الشهاد ويجود للاخره زاده وامتحن في سبيل الله اكثر من مره وحصل له الجاه فما غره والعصاه كانوا يتوبون على يديه وتزدحم الوفود عليه وقد اذى الحساد احبابه ونالوا أصحاب فما زادهم به إلا تعلقا وعليه الا تحرقا والكل عليه مشرق والعالم على حبه مطلق وليس في تركته دينار ولا درهم فانسى الناس بزهده ابراهيم بن انجم وله سيره طويله في دائره المعارك ومخطوطات كثيره في المتاحف وترجمت كتبه إلى اللغات الأجنبية واستفاد من أبكاره الحضارة الغربية وأثنى عليه المستشرق وألفت فيه عشرات الدكتوراه والماجستير وقد طالعت من بعد القرن الثالث إلى زمانه فلم أجد مثله في علمه وذكائه وإفصانه ولا يغمض فضله إلا مكادر ولا يعاديه إلا مبتدع ماكر فغفر الله زمره ولقي بالرضا ربه وجمعنا به مع النبيين والمرسلين آمين. سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب ستبقى عبيرا زاكيا وفي <تصفيق> دفتر الأمجاد لتهلئ تكتبه الترون الشيطان يعدكم <تصفيق> الفقر أصلاحك. يا عبد الله عليك ليل طويل. تركم نعم. تركم أخاف أن تفوت الفريضة. هل أوصلت أمينا عريضة؟ أخشى ذهاب صلاة الجماعة. لا تشدد على نت كد الصلاة. نعم. يا عبد الله. نعم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. عبد الله طريق العمل طويل وسيعاقبك المدير إذا تأخر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عبد الله سيارتك خالية من الوقود وستتأخر عن العمل. مم. نعم ستأخر. أشغلني عن الدعاء. دعه إلى المساء. ومن يحفظني الى المساء تمتع بالشباب ماذا تفعل احفظ المكان روح عن نفسك بالاغاني يا حرام لبعض العلماء كلام احاديث التحريم عندي في صحيفه كله ضعيفه عبد الله عبد الله امرأة الحسنات اعوذ بالله لماذا غضبت النظر فيه خطر. لبيك عمر ما سبب هذه السفرة لآخذ عمر ركبت الأخطار بسبب الاعتماد وأبواب الخير كثيرة والحسنات وفيرة لا ترمي اذى في طريق المسلمين يا اخوك لماذا ذهبت الى الرجل يا عبد الله ذهبت لالقي النصيحه لا تجرب الى نفسك فضيحه هذا نفع للعباد اخشى اخشى عليك من الشهرة وهي راس الفساد ماذا تفعل يا عبد الله اريد ان اساله ما رايك ببعض الاشخاص أجيبك عن العام والخط أحمد بن حنبل قتلني بقوله عليكم بالسنة والكتاب المنزل. فابن تيميه ضرباته على رأسي باليومية فالبخاري أحرق بكتابه داري فالحجاج يلس في الناس الف حجاج فلنا بسيرته ابتهاج ونهجه لنا علاج ففرعون له منا كل نصر وعون فصلاح الدين بطل حطين دعه, دعه فقد مرغنا بالطين محمد بن عبد الوهاب أشعل في صدري بدعوته الالتهاب وأحرقني بكل شهاب فأبو جهل نحن له أخوة واهل فأبو لهب نحن معه أينما ذهب المجلات الخليعة هي لنا شريعة فالدفوش نجعل الناس بها كالنفوش والمقاهي نرحب فيها باللاعب والله ما هو ذكركم الأغاني ما عملكم الاماني كيف تظل الناس بالشهوات والشبهات والمنهيات فكيف تظل النساء بالتبرج والسفور وكيف تظل الشباب بالغازل والهيام والاستخفاف بالأحكام هو فعل الحرام. وكيف تظل العامة بالغيبة والنميمة والأحاديث السقيمة وما ليس له قيمة وكيف تظل العلماء بحب الظهور والعجب والغرور وحسد يملأ الصدور فما رأيك في إسرائيل إياك إياك والغيث فإنها مصيبة وإسرائيل دولة حبيبة ومن القلب قريبة فالعثمانية إما نل وهم أهل الدجل والأمان ومن سماهم فقد سماني فما تقول في واشنطن خطيبي فيها يرطن وجيشي بها يقطن وهي لي موطن فما رأيك بالدعاء عذبوني وأتعبوني يهدمون ما بنيت ويقرؤون إذا غنيك ويستعيدون إذا أتريك فماذا يقتلك آية الكرسي منها تضيق نفسي ويطول حبسي وفي كل بلاء أمسي فمن أحب الناس إليك المغنون والغاوون واهل المعاصي والمجون ومن ابغض الناس اليك اهل المساجد والزاهد المجاهد والعالم اشد علي من العابد اعوذ بالله منك اعوذ بالله منك سلام لمن صاغ المقامات انها الرواح تسلو وتطرب ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شبا وفي دفتر الأمجاد لتدري تكتب تكتب من أنباء الغيب موحيها الأخبار. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقدم إليكم أخبار الموحدين من أباء الأنبياء والمسلمين وعباد الله الصالحين مما عيني نحن نقص عليك نبأهم بالحق أعزائي المستمعين إليكم الأخبار بالتفسير وضع إبراهيم الخليل في المنجنين ورمي به الى الحديث فنادى الخيل حسبنا الله ونعم فقال الله للنار كوني بردا وسلاما فنجى إبراهيم لأن ماء الايمان يطفئ لهيب النيران ولما راى ابراهيم النار المحماه نادى لسان الحال يا الله فتولاه مولاه وكفاه وهذا يدلك على ان حسبنا الله ونعم الوكيل اقوى من كل خطب جليل وكرد ثقيل لان من معه الله فمعه القوه التي لا تران والعزه التي لا تضام فاخلص له الصلاه وقم بما يجب ترى عجبا يوسف يرقى اباه يعقوب بمصر بعد أن كاده إخوانه وألقوه في غيابة الجهر وبيع في مصر بثنر بخص ثم رمي بضع سنين في حب في بلاد غربة وحارة كربة وتعرضت لهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذا الجنال فنصر الله العزيز وسخر له العزيز وأصبح على خزائ مصر إمام العصر وسلطان القصر جمع الله له أبويه وسلم عليه وتمت الأفراح وزالت الأفراح فعفى يسف عما بدر من إخوانه فكان مضرب المثل في الحلم لأهل زمانه وكانت العاطبة للتقوى لأن حزب الله هو الأقوى خرج موسى بقومه وفي قلبه إياك نعبد وإياك نستعين فلما صار وراءه في عون النعيم نادى موسى ألا إن معي ربي سيهدي فانجي الله موسى ومن معه وعفر أنف فرعون في الخير لأن فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري وهو كذاب فأرغم الله أنفه في التراب وكان المخلول يقول أليس لي في مصر وهذه الأنهار تجري من تحقي يفتخر بنها إما أجراه فأغرقه الله في البحر وأخزاه بعث في مكة رسول الهداية فكان التوحيد عند البداية وأعلم في العالمين لا إله إلا الله سابقت الفجر كتائبه واخجلت الغيث سهائبه عاد الفطره الى سيرتها بالتوفيق واحيا النفوس من رقزتها الكبرى الى نهار الدين الجديد ففتح الله به الاسماء والابصار وبشر بالجنه وحذر من النار وقعت غزوه بدر بين الإسلام والكفر وفيها نزل جبريل على الرسول الجليل فانهى جيش الكفر الدليل واشتركت السماء مع الأرض في القتال فكان النصر بالنصيب الحق ولا يزال وفي بدر صنعت ملاحم الفلاح ونسجت جرده الوفاء قتل عمر في المحراب طعنه ابو لؤلؤة المجوسي النجس فكان قتل عمر اعظم المصائب لأنه كان حسنًا للسنة وبابًا تنفتح، ومح الجهل وكف المساكين وجمد الأجناس وحمى الله به البلاد وأسعد به العباد وبعدما قتل وقع في أمة خلف ومجت الفتن فانا لله وإنا إليه راجعون ولحكمه سامعون ومطيعون قتل عثمان وهو يقرأ القرآن. فوقع دمه على المصحف الكريم وذهب هذا الامام إلى جوار رب الرحيم بعدما جمع القرآن من الصدور إلى الصدور وكان أحد الأسخياء المعدلين قانت الآماء الليل بدموع كالسين وكان حسن الايام لا يمل من تلاوه الكتاب ولا يفتر من ذكر العذاب وقع علي بن طالب شهيد وسر إلى الله حميدا بعدما نصر الملة وأدخل على الكفر الذل وقام على خوارج وكان بطل المشاهد وصاحب المساجد مع زهد معروف فصاحة بارعه وعين دامعه وهمة المالية هو صاحب المواقف المحمودة والمآثر المشكلة هزم سيف الله المسلول جيش الروم المحمود ورده على عقبيه مكسور وطرده من بلاد الإسلام مكسورة بعد معركة دامية ووقعه حامية ثم أنزل الله نصره على ابي سليمان وجند الرحمن بعد مصاولة ومواجهة، فالسنوت تتقبض جما، والأرض كثور حما، والجماجم تتساقط على وقع الرمال، والأبطال تصرع مع خروج الله، فالحمد لله على نصره ونفي أمره ورذو قدم. استمعتم إلى نشرة الأفكار أيها الأخيار، وإليكم حالة الطقس اليوم وغدا وأمس. القلب مربة بالغنوب من كثرة الظنوب وتراكم سحب الغنوب ورياح الظنوب تثير الأنذبة على من له في الخطايا فكر موعي حروف شمس التوحيد عند عودة الأبيض إلى الوليد الحل ويتوقع نزول الأبطار وذهاب الأبطار عند الإكتار من الاستفاد ويخشى نزول صواعق على كل كافر وخائل ومالك سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شبا وفي دفتر الأمجاد للدهر جو بو وان الله اكبر من نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخريقة ينتهى في الكرام نحن الذين استيقظت بأذانهم لجلال من خلق الوجود وصورا حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصورا أنا أحب العولمه لأبلغ رسالتي للعالمين وأبعث دعوتي للخالقين وأقدم بطاقه لا إله إلا الله في مهرجان الحياة وأعرض ميراتي في سوق البشرية وأخبرهم بقصة الغار والكعبة وزمزم وأنا لا أريد العولمه هيمنه للكافرين وصوتا في يد الظالمين ونافذة للملحدين وقتلا للأبرياء ونكرانا للحقيقة وجهودا للنفاق وأنا أحب العولمه نتاج حضرات وثمار اختراعات ورحب بها جامعة ومستشفى وشركة عقاقير وغذاء وكساء ودواء لا أريد العولمة دعاية للفاتنات وشاشة للساقطات ومسرحا للنكرات أريد العولمة ليسمع كلامنا ويعرف إسلامنا لا نريد العولمة عصا في يد الجبروت ليعبد الطاغوت وتهدم البيوت ويخطف بها الأغنياء من الفقراء الفوت نريد العولمة خرصة للثوار لنسمعهم كلام الغفار وحديث المختار وهم يريدون العولمة لا حدود ولا قلوب ولا بنون يريدون عولمة بلا بيانة ولا أمانة عولمتهم شاشة لاقطة وكلمة هاططة وأغنية صاقة نحن نريد العولم لتحدثنا عن السماوات والمجرات والمحيطات لتدلنا على الواحد الأحد منذ البراهين الباقية حرام أن يقتل الكبار والصغار برصاص اليورو والدولار لا نريد عولمة العميان التي ترسل كالبركان وكأن شيئا ما كان وكأن الأرض ليست فيها سكان غير الامريكان عندهم العولم. أن يشفع اليونان واليابان والكليان ولو مات من الجوع أطفال الصومة وعجائز السندان وتوسد الوسطى أردونا يريدون إبخال الفقراء منظمة القان ليأكلهم القود ولغيرهم الكتاب فهم أحياء وسواهم أموال لا نريد عولمة نفق بالكلاب والرحمة بالقطط واللئان وصرفات اليتامات في الأكوال في صفر وآهات الأطفال في العالم فلأ الأكوام لا نريد عولمة عندها الجهاد إرهاب وعلماء المسلمين أجلاف الأعراب وعندها حلال إسرائيل شرعي ودفاع المسلمين عن أرضهم بدعي نحن لا نحارب العولمة إلا إذا حاربت رب العالمين وأقصف الدين وأهانة المسلمين وشطبت من قاموسها إياك نعبد وإياك نستعين. لا بس أن نسكن القصر ومعنا سورة في العصر وأن نركب الطائرة ووجوهنا بإيمان ناظرة أمنت بالعولمة دعوة ربانك ورسالة سماوية وكفرت بالعولمة يوم تدعو للإلحاد وتنشر الفساد وتخرب العلم وكفرت بها إذا دعت إلى الرذية وأحملت الفضيلة وكانت للاستعمال وسيلة الياباني يأم وعلى التليفون يرن ليرفع سعر اليم والأمريكي له قوار يسيطر على الأقطار ليستعمر الديار ويهيمن الدنار وقد عرّف العلمة بتعريفات أنقل بعضها عن الخواجات فقال بيتر ويلسون العلمة هي أن تصبح الدنيا الكبيرة قرية صغيرة قال جورج العولمة هي أن لا تعيش وحدك بل يعيش العالم معك وقال محرر صحيفة الواشنطن بوست: العولمة هي احتلال لأكبر بقعة في العالم لكن دون سلاح نكفر بالعولمة إذا حولت المساجد إلى بارات والمجالس إلى مراكز والمصحف إلى مجلة والحشمة إلى عمر والدين إلى رجعية نعم نريد صعودا للقمر لنتلو عليه اقتربت الساعة وانشطت القمر ونريد اختراق الآفاق لنقرأ سنويهم اياتنا في الآفاق نقبل العولمة إذا رفعت لا إله إلا الله وقدست الوحي واحتربت المسجد ودعت إلى التهم ونرفض العولمة إذا كفرت بالله وهدمت المناره المنارة الصلاه الصلاة في الأخلاق أنا عالمي والدليل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإخواني بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي لأنني وإياهم نهلنا من معين الوحي واستقبلنا القبلة وحفظنا الفاتحة وأنا أبغض ابا لهب الهاشم وأبا جهل المخزومي واميه ابن خلفن القرشي لأنهم حاربوا الله وأطاعوا الشيطان وسجدوا للاوثان أنا مع الأديق والأحمر والأسود والأشقر إذا رفعوا ناكتة لا إله إلا الله وأنا عدوهم إذا نادوا لا رسالة ولا رسول ولا كعبة ولا مصر إن عولمة الأغبياء مرفوضة وهي التي تمنح الامتياز للأبيض وتدعو لحفظ كرامة الكلاب وتتبرأ من السور وتدوس على الفقراء إن الأرض لله وليست لماركس ولا ليون ولا جورج واشورجر وليست ملكا لحفنات ولا قاعدة للبنتاجون وإن القرارات المصيرية تصدر من قاعدة كل فيكون وليس من مجلس الكنجس والنردان إن الكون مذعن لخالقه وليس لطغاة البشر وسفاك العالم وجلاد الناس إن مصانع العولمة لم تنتج دبابة واحدة وإن عباقرة الاختراع لم يخترعوا للمنى إن الذين تدعون نريد عوّلمة تصنع سيارة لا دبابه وقاطرة لا قنبله وثلاجة لا صاروخة، وتقدم وسائل الحياة لا أدوات الموت. إن العالم بحاجة إلى لقمة من الخبز وجرعة الماء وقطرة الدواء. ولن نريد عالم هتلر وموسلين وبرتني ويلس. نريد عالما نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه السلام. لماذا تقدم العولمة دافسرا ديكارت وبيكون ونيوتن ولماذا تفض قائمة صلاح الدين ومحمد الفاتح وابن سيمية ومحمد بن عبد الوهاب؟ رسالتنا عالمية للجني والإنس ورسولنا عالمي للأبيض والأسود وقرآننا عالمي للثقيلين. وقبلتنا للدنيا جميعا فنحن الناس ولنا الزمان والمكان يريدون عولمة تفصل الأرض عن السماء والدنيا عن الآخرة والدين عن الحياة والروح عن الجسد وهذه جناية كبرى أيها الغرب نحن الشرق حيث صلى الأنبياء وسبح الفليل وأخرج موسى يده بيضاء للناظرين وتكلم عيسى في المهد ووصل محمد صدرة المنتهى وبكى عمر واعتق سلمان وأذن بلال وغرق فرعون وخسف بقارون وسحق الجموع فهل عرفت يوم القيامة لمن صاغ المقام وتطرب ستبقى عبيرا تاكيا فائطا شبا وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب ولكم فيها جميعا الجمال بمئزر تعلم وان ردي تبرد إن الجمال ماثر ومناقب او ركن حمدا بقامه الجبل جبل الله جميل يحب الجمال موصوف بالجمال انظر ما وقد أنبت حدائق ذات بهجه خلق الانسان في أحسن تقويم وأبدع الكائنات في تصوير مستقيم جمالا في كواكب السماء نجوم زاهرة وبحار زافرة كأن الأرض في بأحسن نسي والحدائق فيها من كل زوج غريب الجمال في العين بلونها الاسود بسحر نظرتها وروعه خطرتها مدوره في بهاء متحركه في سلام لها في الظلام ضيق ولها في الحركه تلفث رشيق عليها رمش يحميها ويغسلها ولا يبنيها في عيون المحب أحروقوا الزن سطرات في الدموع عند الفراق قتلات أنفس بنظرات عين وقلوب مشتاقة للتلاقي في نظرها أسرار وفي تلفتها أخبار لها لغة تفهمها القلوب ولها سحر تكاد منه النفوس تدوب يعرف بها الرضا والغضب، والجد والنعب قتلات أنفس بنظرات عين وقلوب مشتاقة بالتلاقين الجمال في الفم وهو بالحسن محبوب وبالاسنان مسموح ويرسل الكلمات ويبعث النغمات ولا ينطق حتى يؤمر ولا يسكت حتى يزجل فيا له من خلق ما ابدعه ومن صنع ما اروعه الم نجعل له عينين ولسانه وهدينا النجدين الجمال في الوجه بطلعته البهيه واشراقته الرضيه خد بماء البشاشه يسير وطرح بايحاء الحسن السحير دمع كالسير وشعر كاللين وجبين كالمهند وفم منضبط الجمال في قامة الإنسان وروعة هذا الجمال في الروض الجرام بجماله خلاق طيور تلقي قصائد الحمام على منابر الأرصال وحمام ينشد إليابة الاشواق وماء يستل ونسيم يكتل أنهار وده ومسك على الأرض يفوق يظهر فيه الاصل دار والإبداع إلا الجمال في الصبح إذا تنفس فسبحان من صوره وقدس الصبح بطلعته الآسف وإطلالته الباهرة وهو ينشر عباءته الذهبية على الوجود فيكاد يكلمه من فصله الجمال في الشمس وهي على الكون تتبرج أشعة تعانق العين في صفاء وتداعب الروح في وفاء الشمس جرم هائل من النور فيها معاني الفرح والسرور. فجري مستحر لها فويل لمن غفل عن آياته ولها الجمال في الليل إذا عسعس وأقبل في هدوء يتوجس يقبل الليل للداء فيستر الأحياء بكيابه والليل له غيبة في العلوم كأنه كتيبة تحمل المنون والجمال في القمر يوم يبدو علينا بهذا الوجه الصبيح هالة من الصفاء وفيض من السماء كثير من حبيب إلى كل انسان إذا خسف بك الناس كأن حل بهم البأس يتدرج في النمو حتى يكتمل ويهرم شيئا فشيئا حتى يضمحل فسبحان من صوّر وزين القبر وكبر والجمال في النجوم اللامع والكواكب الساطعه مهرجان من الحسن الباهر حفل بهيج من الجلال الظاهر آلاف النجوم تجمل هذا الفضاء الكبير بتقدير لطيف الخبير نجم تراه شارد ونجم يحرق مارد ونجم إنما هو زين لهذه السماء الحسين الجمال في الجبال وقار قائمة وفي جلال القدر قائمة تمر بها الرياح الهوجاء وهي صامدة شماء عاش معها تمود وعاد وساسان وشدان وهي باقية والجمع قد باد وكل ما مر يدخل في جمال الذات وحسن السفاد أما جمال المعلى فكل معنى فمن ذلك جمال جيد مثلما اشرقت أشرقت به شمس القرآن تأثير يسافر إلى أعماق الارواح نبأ يترك العاقل متفكرا وخبر يجعل الإنسان متذكرا حقيقة تغوص في الضمائر وطهر يرسخ في السرائر قافلة من الصلاح تطوي صحراء نفوس نهر من الذه يروي كلوب العتشاري إيماء وإيجاز وإفحام وإعجاز رجوبة وطلاوة يسافر بقلبك إلى عالم الخلود ويرتحل بروحك إلى حقيقة الوجود مشاهد وصور وأحداث وعبر عالم الحياة بأريجه وضجيجه وعالم الموت بأناته ونشيجه دول تمر مر السحاب وملوك تدس في التراب. حضارات تسقط كأوراق التوت وممالك تتهاوى كبيت العنكبوت والقرآن ناديك من أطراف لبك ومن سويداء قلبك سمعتك يا قرآن والليل واجن سريت كمز الكون سبحان من أسرى فتحنا بك الدنيا فأشرط نورها فسال دولة الأخبار يرموك أو هدران تدبر يا عبد جد في الأمر جد استفق يا إنسان اهجر عالم الغفلة والنسيان انبعث من قدور الأشقياء أعطف رقبتك من النار حص نفسك من البوار تقدم لإصلاح العالم فالكل سواك هائم عائم يرموك أو بدرا فسل دولة الأقبار يرموك أو بدرا أيها الأنسان شاهد الكون بعين الإيمان تنظر للشوق ولا ترزغو تشكو من حرارة الشمس اللابعة ولا تتلدد بتلك الأشعة الساطعه تستوكش من وحدة الصحراء ولا يؤنسك فيها روعه الإيحاب ما لك تبعيك الرياح الهوجاء فأين حسنها إذا زارتك وهي رقاء تنظر إلى الصفر كيف تحجر، ولا تنظر إلى الماء كيف تفجر. تبسل ردائق التراز ولا تدرك أنه مادة الاخصاب والسجاب لا ترى من السير إلا الدماء وهو مصدر النماء والعماء تأخذ من المصيبة العويل وتنسى الاجر الجزيل تضع على عينيك نظاره سوداء لترى الحياة جردان فأين الهدى والطن وأين الخضرة اسمعونا الى الغراب ولا الحمام الجد انظر الى الحياة في ثياب جمالها شاهد الكون وهو في عباءة البهاء طالع العالم بعين الحب لتشاهد بديع صنع القدر واعلم ان الجحود امحاة والتنذكر فساد ومن لم يشاهد الا القبيح فرايه غير صحي قل انظروا ماذا في السماوات والأرض سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الارواح تسلو وتطرب تبقى عبيرا تاكيا فائقا شدا وفي دفتر الأمجاد لتهرئ تكتب وإذا مرلت فهو يستيب منائنا فوق السرير ممرضا مرت على الامي اعوامها فان الله زادك رفعه في كل مسكون اتى اكرام مرض الحبيب فزده فأمرت من خوفي علي وأتى الحبيب يزورني فشفيت من نظري أيها المريض, أيها المريض على السرير العريض طهور ما أصابت وكفار ثم ما نابت والله قد أجابت فمع كل أنه نسيم من الجنة بشر المريض بعافية او رحمه وافيه او كفاره كافيه او نفحه من الله شافية ايها المرضى لا تكونوا يائسين او اسفين ورددوا واذا ملكت فهو يشفي و اذا فهو يشفي في البلايا والخطوب ماله مصلوب و منكوب فنادى علام الغنوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فعاد من السالمين الغانمين فبشر من أصابه الوصب والنصب بقصور في الجنة من قصب إذا صبر واحتسل تموت, تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها وما انصفت وجهه تشتكي اذى الى غير احبابها ولم ما بنا وما انصفت وجهه تشتكي غير فلا تقل اح لأن الصبر يقول هذا لا يصح ولا يستحق من شك المده سبحان من أحبك في ليصنع ليسمع نجوات وليصعد إليه بكات وترتفع إليه شكوات هديئا لك هديئا لك أنت على سرير التكفير وعلى كرسي التكفير يرعاك اللطيف الخبير الرحمة عليك تهبط والخطايا عنك تسقط إذا سلب ما أعطى فطالما وهب وأعطى واعلم أنه يدخر لك اجرا عجيبا وثوابا رطيبا ما دمت منكسر القلب ملقا على جنب فأنت قريب من الظلم لا يغرنك المنافق فهو عير على شعير وبعير على شفابير تاتي ضربته قاصدة ونفسه جامدة وروحه جاحدة فهو كشجرة الأرض منتصبة متصلبة وإذا هي متقلبة أما أنت يا مؤمن فأنت كالخامة مع ريح الشمال مرة من يمين ومرة من شمال لأنك شجرة جمال وجلال منكم دوائي وداعي صرت عبدكم أرى بناءكم في الجسم قرد لسوطا عاد إلى الله شوطا لعل عتبك محمودا عواقبه فربما صحت الأجسام بلا اذا إذا مرضت ذهب الغمأ بالغفران وابتلت العروق بالربوان وسبت الأجر عند الديان وهذب القلب من الكبر والطغيان. هذا المرض حماك من فعلة شمعاء ووقاك من داهية دهياء وكفر عنك آثار الفحشاء ورفرفت به روحك من الأرض إلى السماء بالمرض يجول القلب في سماء التوحيد تطير الروح في فضاء التجريد ويغتل البدن بماء الإنابة ويفتح الله للمريض بابا، ويسارع إليه دي عند المريض رسالة من ربه كتبت حروفها في قلبه، فحواها أحببناك فأدبناك وبالمرض قربناك وبالبناء هدبناك يا نائما فوق <تصفيق> السرير ممرضا مرت على في كل مكروه أتا يا نائما فوق السرير من الله مرت على آلامي أعواه أبشر, أبشر, أبشر, أبشر فإن الله زادك رفعة في كل مكروه أتى إكرار يا نائما يا نائما سلام لمن صاغ المقامات انها بيان به الارواح تسلو وتطرب ستبقى عبيرا تاكيا فائقا شذا وفي دفتر الأمر وجاد بيتنا لي تكتبون و السابقون السابقون مقامه الحمد ولو كان في قلب المحب فضابت ولو كان في قلب المحب في الشوف والحصار لسار على الأقدام في الشوف والحصار السلام على أهل الهمم فهم صفوة الأمم وأهل المجد والكرم طارت أروافهم إلى مراق الصعود ومراتب القلود ومن أراد المعالي هان عليه كل هم لولا المشقة ساد الناس كلهم فسارع ولا تلبس بناديك أمية بن خلف لما جلس مع الخلف أدركه الثلث ولما سمع بلال بن رباح حي على الفلاح أصبح من أهل الصلاح امطري أمطري لبل أن سماء سر الديد وفي ضيء بار تكرورة الضر أنا إن عشت لن أعلم خبزا واذا مثل السح اردم قبر همتي امه الملوك ونفسي نفس حر ترى المدنه كثر المدنه كثر المدنه اطلب الاعلى دائما وما عليه فان موسى لما اختصه الله بالكلام قال ربي أرني او رؤى المجد لا ياتي هبه لكنه يحصر بالمناهبه ولما حمل الهدهد الرسالة ذكر في سورة النمل بالبسالة نجحت النملة بالمثابره وطول المصابرة تريد المجد ولا تجل تخطب المعالي وتنام الليالي ترجو الجنة وتفرط في السنة قام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمها وأدميت عقباه بالحجارة وخاض بنفسه كل غالة يدعى أبو بكر من الأبواب الثمانية، لأن قلبه معلق بربه كل ثانية. صرف للدين أمواله، وأنفق في سبيل الله أمواله. ولبس عمر المرة، وتأوه من ذكر الموت وتوجع، عدل وصدق وتهجد، وسأل الله أن يستشهد. فرزقه الله الشهاده في المسجد. عليك المجد إن الأمر جد وليس كما ظننت ولا هنك اخرج من سرطاب الأمان يا اسير الأغاني انفض غبار الكسل وهجر من عدل فكل من سار على الدرب وصل نسيت الآيات وأخرت الصلوات واذهبت عمرك بالسهرات وتريد الجنة ويلك والله ما شبع النمل حتى جد في الطلب وما ساد الأسد حتى وكم وما أصاب السفر حتى خرج من القوس وما قطع السيد حتى صار أحد من النموس الحمامة تبني رشها والعنكبوت تهندس بيتها وأنت لك مدة رأسك على المخزة صاحب الهمة ما يهمه الحر ولا يزعجه الغر لأنه تدرع بالصبر صاحب الهمة يسجق الأمة إلى القمه لأنهم على الصالحات مدربون وفي البر مجربون الثعلب يرضى بالجيفة فكتب في اخر الصحيفة ولو أسرع الحمار مثل القصان لكان من الهوان فلن ينفع الأسدى الحياء من الضوار ولن تتقى حتى تكون ضوارئا لما تجرع الأحنف غصص الغضب صار حليم العرب ولما بدل روحه للموت عن فرق شبهوه بقسورة مكتشف الكهرباء قضى عمره في اختراعه حتى أذهل به الحكماء فلا نامت أعين ومكتشف الذرة أجرى عليها تجربة عشرة آلاف مرة عمي بعض المحدثين من كثرة الرواية فما كل ولا من حتى النهاية ومشى أحمد بن حنبل من بغداد إلى صنعاء. وعنت تفتر في حفظ دعاء ولولا المحنه ما دعي أحمد إمام السلة وصل بالجلد إلى المدينة ووضع عبد خيمية في الزنزانه فبز بالعيم زمانا وعلم وعلم أن الماء الراكد فاسد لأنه لم يسافر ولم يجاهل ولما جرى الماء صار مطلبا أحيى يا كثير طفاة أما لنوم كنفاج سوف تدفع الثمن تظن الحياة كبس ولباسا وجلسة بل الحياة شرعة ودمة وركعة ومحاربة بدعه الله أمرنا بالعمل ليمذر عملنا وقال والذين جاهدوا فينا لنبينهم سبلنا فلا مكان في الدنيا للأقول الكسول ولا مقعد في حافلة الدنيا للمسول ابدأ في طلب الأجر من الفجر بقراءة وذكر ودعاء وشكر الفرس بهمته يعض لجامه ويموت فركبه الملوك والحمار آثر المقام في الرباط فضرب بالسيار وسوف ترى إذا قشع الغبار أفرس تحتك الحمار هذا الكافر مثابد كل يوم يغامل سير في الأرض السياره وأطغر في السماء الطيارة جعل بغذائك تناجة ولمائك الزجاجة وما لك عمل إلا أن تأكل وتشرب وتلهو وتلعب أنت تفتر والملائكة لا يفترون وتسأم العمل والمقربون لا يسأمون بما تدخل الجنة هل فرعنت في ذات الله بالاسم هل أوذيت في نسل القناة فانفض عنك غبار الخمول يا فسول فبلال العزيمة أذن في أذنك فهل تسمع وداع الخير دعاك فلماذا لا تسرع ولو كان فيه ولابد للهما للملتهبة أن تنال مطلوبها ولا للعزاء من المتوسبه أن تدرك مرغوبها سنة لا تتبدل وقضية لا تتحول وعلم أن الهمة توقد القلب واستسهال الصعب والعذاب بالهمة عذب ومن عنده همة عارمة وعزيمة صادقة اقتحم بها أسوار المعالي وصار تاريخه قصة الأيام والليالي فقل للمتخلفين اقعدوا مع الخالفين لأن المنازل العالية تحتاج إلى همم من وفتكات جبارة لينال المجد بجدارة وكل الكسمود الناعم والتقيل الهائم امسح النوم من عينيك فلن تنال من ما العز يزي ولن ترى من نور العلا خفرة حتى تسب مع من وثب وتفعل ما يجب. وتأفي بالسبب إذا سألت الله في كل ما منتهوا لذ النعوى النجاة في كل ما أملته إذا فام تخرج الله في كل ما املته وتنال المنا والنجاة إذا فام الله, الله, الله همة تخرج ماء صفاء وليخفى اذا على غفلاتهم في الحضيض فلن يشفع لهم عند ملكوت الفضل نومهم العريض وقل لهؤلاء الراقدين انكم رضيتم بالقعود أول مره فقعدوا مع الخالقين فهبوا الى درجات الكمال نساء ورجالا ودربوا على الفضيله اكثر وعد ووفاء بالتميز للافياء سلام لمن صاغ المقامات انها بيان به الارواح تسليم احبائنا الكرام انتهى الجزء الثاني تابعوا معنا الجزء الثالث من مقامات الطرق نفاذ